تهت في بلدنا يا أبي بطبط ورابة حاوي دي دي دي بلدنا يا أبي يشتيها بيا شمس بتصدع يا بطل العبو صالحة مرد هدف تحدد نصر تأكد بسرعة بالعبوب تشهد و تلكتائب تتوحد نهابه بسرعة مرد هدف تحدد نصر تأكد بسرعة بالعبوب تشهد و تلكتائب تتوحد شايفو بتحد بيامينو بيدا بحن وطنو دينو شي لرشاشو يا شمس التصيح يا بطل القوي والمندفع يا شمس التصيح يا بطل القوي والمتبع ابي يا مطل فيها بيا شمس بتسطع يا بطل العضويه والبث ما Mä en tiedä,